لكن قاتل في سبيل الله قال الا نسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قال الا نسيتم ان كتب عليكم في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا أَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَرَمَىٰ كَيْدَهُمْ وَقَالُوا اتَّبَعْنَاكُم مِّنْ دُونِ رَسُولِكُمْ ۗ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ قَائِدًا فَقَالُوا تَمَلَّكَ فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ وَنَحْنُ أَعَا بالملك منه ولم يؤت من المال قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحب بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسن قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسن قال الله يؤتي ملكه من يشاء واسع عليم الله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم فقال لهم نبيهم ان ايه ملكه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة أن يأتيكم التابوت فيه